لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ابدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م على ه م و ل ا ا ل ه ا ل ي ن أفمن ك ا ن مؤمنا كمن كان فاسقا ل ا ي س ت و ن أما ل ذ ي ن ن آ م و ل ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ت م ج ن اسماء ا ي ع م ل و و ن أ م ا ا ل ذ ي ن خ س و ا ف م ن ى فقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن ثم أ ع ر ض عنها إ ن ا من ا ل م ج ر ب ي ن هم تقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في بريه باللقاء وجعلناه مدلبا ويحصل بينهم يوم القيامه ان ربك هو يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه ي خ ت ل ف و ن او لم يهد لهم كم اهتدنا من قبلهم من القوم زرعا فنخرج موسوعه تأكل م ن أ ع النابلسي و أ ف ف س ه م أ ل ي ص ر و ق و للعلوم و ن متى هذا ف ت كنتم ح إن صادقين ي الاسلاميه ف ن ك ف ر و ل ه م و ل ا ه م ي ن ظ ر و ن ف أ ع ل ل ع ن ه م و ا ن ت س ل إنهم